قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَعُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ربنا وَاسْعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ إِنْ عَلِمَا عَلَى الله تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمَهُ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِلَى الْخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فدعا الله عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالتي ردي وانا نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما وَسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ إِذْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَخَذَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرُّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدِمَ الثَّأَمَا أَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ ضَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْنَ أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم دركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأن أهل القرآن ايات ياتيهم باء سنا بايات وهم نايمون او امن ان يلقوا ايات ياتيهم باء سنا وهم يلعبون اف مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين ييتون نرضى من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم. وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كَذَالِكَ يطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ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 فَكَذِئِكَ تَرَى آيَةً تَفْتِفِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عِصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذْ هِيَ بَيْضَاءُ أُلِمَّتْ مَا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحل عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تابرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين وهوا اقاه وارسل في المدا 20 ياتوك بكل ساحر عليم وجاء استحرت في العون قالوا ان لنا لاجركم ان نحن الغالبين قالا نعم و نَكُم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُرْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا فقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم